دلو فعلاه الا اذا يعني استقصى عليه استطعنا الى ذلك سبيله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كدوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لتفتري علينا غيره تدران دغخه راح خالص خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا إ لاأَذَقَناَاكَ ضعْف الحياتةِ وَضعْفَ النَّماتِثَُّ لا تَدِدُ لك عَلَْنَا نَصير وَإِنْ كَادُوا لاَا يَسْتَف الزّونَكَ مِ مِنْ الأض مِنْهَا وَإِذ لا يَلْلبَثُونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَللَ سَُّة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وإذا مسه الشر كان يأوسا كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيل لا قلت لي يسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا جزاك الله خيرا وصلنا <تصفيق> إلى قول الله ذلك هذه هذه السورة الجليله الصوره العظيمه سوره الاسراء قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى اي باسك ربك مقام محمودا عسى في القران وجبا كما قال معباس رضي الله عنه وارضى والتهجد والتهجد لان نبي صلى الله عليه وسلم نافله لأن النبي الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأبيه وأمه وأيضا قلنا بأن هذا فيه دلالة على شرف العبادة من الليل فالليل فيه السكينة وفيه الخلوة بالله دلالة فعلاء في فيه أن الناس جميعا على, على ما جبلهم الله جلالة فعلاء وجعلنا الليلة لباسا يعجب ربكم من رجل يخرج عن ذلك إذا عجب الله دلالة فعلاء من الخروج على عن النظائر فيقوم الرجل خاليا. بربه في الليل يستغفر يدعو يتضرع يتلو يقرأ يكون بينه وبين ربه أحوال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الخصة من الليل بينه وبين ربه هو كان يقول إني أحب أن أصلي وناجي ربي وهي تقول إني أحب أن أسامرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول أحب حديثك وهو يبين ويقول وإني أحب أن أكون عند ربي أو مع ربي أو يقول أحب أن أصلي يعني يكون بينه وبين الله جل ولا هذه الأوقات العلاقة التي التي التي هي ارقى, أرقى ما تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وجل جل في علا لذلك قال جبريل عليه السلام قال للنبي الامين واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولذلك كان الصحابه الكرام يأخذون من الليل ماخذا كما كان عثمان رضي الله عنه ارضاء يقوم الليل كله في ركعة واحدة فيقرأ القرآن بأسفل بركة ليس بعدها بركة من سبق الله صدقه الله للفعلاء هذه أمور خصيات أو أقول ليست خاصة على أن تكون خاصة بأحدين لا أقصد هذه خاصة بفضل الله للفعلاء يخص بها من يشاء يعني هذا الفضاء التخص فهذا يخص به الله من يشاء يعني في ركعة واحدة يختم القرآن في ليلة واحدة هذا أمره يعني لا يتصوره أحد إلا من بارك الله له في وقته وبارك له في الله في عمله وكان الأمر أيسر ما يكون يعني أشهر من الماء البارد عنده وأيسر ما يكون سحبا وأيسر ما يكون عملا فقال الله جلاله علاء من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ورجو رحمة ربه وأيضا قال الله تعاقل هل يستوي الذين أعلمون والذين لا أعلمون وهذه دلال أيضا على فضل العلم والعلماء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيها أمران الأمر أول قلنا عسى كما قال ابن عباس كل عسى في القرآن واجبة وإلا فالله جل وعلا بيده كل شيء وإذا أراد شيئا قال له كن فيقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود قال ربك فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من اولا أولا التشريف كما قلنا الإضافة والإضافة مرت علينا أكثر في أكثر من موضع تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الموضع الآخر موضع التشريف قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود allí التشريف الآخر الذي أحمده عليه جميع الخلاق وقلنا وفصلنا أمس بأنها على أكثر من تأويل وكل حق والحق الظاهر في ذلك المقام المحمود ومقام الشفع لأن الجميع عندما يدهم الخطب ويشتد القرب يذهبون يتوسلون بكل نبي أو يستشفعون بكل نبي من الأنبياء يبدأون بأبي الأنبياء أو يبدأون بأبي البشر آدم وإلى مرورا على نوح إبراهيم موسى عيسى حتى تصل إلى النبي السلام ويقول أنا لها أنا لها ويزد تحت العرش ولكرامته على ربه يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلتعطى واشفع تشفع كرامة ليست بعدها كرامة ولذلك قال انا سيد ولد آدم ولفخ بيدي لواء الحمد لما قال في الأذان أن أقول اللهم رب هذه دعوا تأمى وسهل تقائمات محمد قال هذه منزلة لا تنبغي لأحد إلا لي وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء سبحانه جل, جل في علا الغرض المقصود هنا نرى بأن الله جل في قال عسى ربك وهذه واجبة عسى ربك يبعثك مقاما محمودا ومقام الشفاعة والشفاعة خاصة بنبينا الله جل في علا أيضا أراد إظهار كرامة النبي عليه فجعل له شفاعة خاصة لا يدانيه لا يسميه لا يشتاويه أحد قد في هذه المنزلة فجعل له الشفاعة شفاعة الموقف والجميع ينطبط عنه ويقول نفسي, نفسي نفسي نفسي اذهبوا يقول نوح عليه السلام آدم طبعا ذكر الأكل من الشجرة ثم قال اذهبوا إلى نوح أول رسول هو أول رسول للأرض لا للأرض فيقول نفسي نفسي سألت ربي سؤالا لا ينبغي لي اذهبوا إلى إبراهيم وإبراهيم هو أبو الأنبياء هو خليل الرحمن يقول نفسي نفسي كذبت في جنب الله ثلاث كذبات اذهبوا إلى موسى هو الله فيذهبون إلى موسى فموسى يقول نفسي نفسي إني خطلت نفس لم يكن لي أن أقتلها ثم يقول اذهبوا إلى عيسى روح الله فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي في رواية الصحيح لا نذكر ذنبا رواية السنن ذكر ذنبا ثم قال لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقض من ذنبه ومتأخذ فأقول أنا لها أنا لها فهذه هذه لا تكون لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الشفاعة للكافر محرمة وغير مقبولة مردودة إبراهيم عليه السلام كان قد وعد, وعد أبا وذلك قال الله العالم وعتزرا لإبراهيم إلا عن عدة وعده إياه فلما تبان له أنه وعدو لله تبرأ من لما أراد أن أشفع له يعني, يعني مستل له كضبع فيه في شيء من النجاسات حتى ازدره فألقي به في نار جانب وتبرأ منه إبراهيم عليه السلام لكن قبلت الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم والله حكيم علي هم أنفسهم قالوا فما لنا من شفعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كاراتا فنكون من المؤمنين النبي قال له العباس رضي الله عنه وضعه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك كان يحوتك ينصرك يعضدك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفر من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفر من النار قال فهو في ضحضاح من النار في رواية ليلبسنا عليني من نار أو في جمع يغلي بهما دماغ يحسب أنه أشد الناس عذابا فهذه أيضا لا يشاركوا أحد فيها والثالثة المهمة لدن أهل الجنة إذا علموا واسترموا كتابهم بأيمانهم وعلموا أنهم وعلموا أنهم من أهل الجنة لا يدخل الجنة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتحون أبواب الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يأتي فيستشفع أو يدق الباب فيقول الملك من فيقول محمد يقول بك أمرت يعني لا بغيرك بك أمرت لا بغير ثم يشترك معه في شهادة في شفعات ثلاثة بعدها طالوا من الليل فتهجت فيه نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل يا محمد أمر من الله جلال شعلا وقل رب أدخلني مدخل صدقيني وأخرجني مخرج صدقيني واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا أي أدخل من مدينة مدخل صدق من مكة مخرج صدق وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عن أرضاه. قال كان رسول الله بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت هذه الآية فكأنه تمنى أن يكون المدخل في المدينة مدخل صدق وقد أسس عليه الدولة الإسلامية وأيضا مخرج صدق أنه خارج من مكة من أجل أن يؤسس الدولة الإسلامية ليرجع إليها فاتحا بأبي هو وأمي عليكم السلام وحضب الكاتب عليكم السلام وحضب الكاتب فاتكم ما فاتكم غفر الله لكم والثاني من التأويلات أدخلني القبر مدخل صدق يعني أمتني على الإسلام وأدخلني القبر مدخل صدق أي أرى مقعدي من الجنة ولا إلا فالملكان يقعداني كل ميت فأسألاني فهو يقول وأنا في القبر أدخله مدخل صدق قال وأخرجني منه عند الحشر والنشور مخرج صدق أن أهلو إلى ربي للكرامة ولمقدمة وهذا ورد أيضا عن نعباس وقيل أدخل من المدينة وأخرجني إلى مكة لفتحها وقد فتح الله عليه عندما قال لقد صالق الله رسوله الرؤية بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين او محدقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وفيها أيضا من التاويلات ادخلني مكه فموت خلصت فيني منها مخرج صدق يعني مخ... خرج منها آمنا من المشاكله بعدما اتفقت كلماتهم على قتله فلم يقتل وامنه الله لدفعلاء ثم رجع الي فاتحا ادخلني مد خلصت اي الجنه بجوارك كما كما كما قالت قال أنه يخير وقال أنه ما دام يخير لا يختار الا الله جل في قال اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى اللهم الرفيقه نعم واخرجني مخرج صدق من مكه إلى المدينه والسادس في النبوه والرساله اخرجني منها مخرجه صدق وايضا جاء في في التفسير ادخلني في الإسلام واخرجني منه أي من اداء ما وجب علي اكون قد بلغت رساله قضيت الامانه أدخلني في طاعتك أيضاً وخجمنا سليماً غير مقصر أتيت بها على الكمال البشري والحق أن نقول في كل هذا الباب أدخلني مدخل صدق عامة في كل ما أتقدم لي فاجعله مدخل صدق وكلما ما أفر منه فاجعله مخرج صدق واجعلني ممن أدى الأمانة وبلغ رسالة وبين أتم البيان حتى يكتمل المقام والبناء والبناء واكون عند ربنا يدل فعلاه صاحب المنزله العليا وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل بلغت قال اللهم فشهد قال اللهم قالوا قال اللهم نعم قال اللهم فشهد اللهم فشهد قال وقال وقل رب ادخلني شوفونا ايش قال وقل يا الله لا فقل رب لما اجت وقل رب ادخلني وانصرني واخلني وانصرني واجعل من عندك سلطانا نصيرا لما نجد ها ما تعرف ماجد انا اصور للناس اللي قاعدين ان ماجد بيضحك وادع وضع يده على فمي كانه البنت المكسوفه التي التي تستحي مش عارف وبيبتسم المهم هو لو كان يعني لو كان لو كان استحياء يعني كان يعني كان يعني يكون الابتسامه عريضه بالغ الطريقه شوفوا هنا هنا هذه بقى فهلوه المكسوفين والرجل في اصول دين خلي بالكم يعني عشان تعرفوا ايه الاختراعات لا تأتي الا من عند هؤلاء هذه فهلوه المكسوفين قال يقول الرب ادخلني مدخل صدق نعم شوف الملكه ابن قابي ادي بقى 13 سنه تحضر معنا يعني يعني خلاص صارت في الشيخوخه الان أو لا يا فرعاني الشباب هي كانت طفلة صغيرة تعلم عليها ما شاء الله خطرني. يعني الآن هي فتح مدرسة نعم ممكن تفتح مدرسة أرسلون داري إن لم أكن أخطأت يعني فراستا أنها هي هي أو أعلم أنها هي هي فشوف قال وقل رب أدخلني أدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا الحق أن المقام يستلزم الربوبية لأنه فيها, فيها قوة الربوبية هنا وقدرة هذا الفعلاء أن يدخله مدخل صدق في الأموم عند الدعوة عند البلاغ عند البيان عند, عند, عند, عند, عند, عند, عند ساحة الوغى عند حتى الاحتضار أدخلني مدخل الصدق الوغى خرجي صدق قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اجعل لي سلطان نصير العلماء اختلفوا أيضا في سلطان النصير السيف البثار عند عند ساحة الوغى او التصمت عليهم كما قال الله جل وعلا وحي للملائكه قال و, و... و... ايذ يوحي ربك الى الملائكه معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان نعم فهنا تسلط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب مسيره مسيره شهر وخير سلطانا الحج والبيان وهذا الحق أن التعميم هو صحيح التعميم في هذا الباب هو صحيح الحج والبيان هذه أعظم سلطان أعظم سلطان يقف أمامك لأنهار يعني أعرف أناس يعادون شخصا يعني هم يريدون معهم قادر ما, ما يكون ولا يستطيعون لذلك سبيل لكنهم يعني عندما يقاتلونه مقاتلة شرسا وعندما يقول طولة الشرع موجود تعالى إجعلوا الشرع يحكم انتهى الغم خلصت المسألة بأسرها الحكاية برمتها قد انتهت بعد قتال المرير كلمة واحدة تجعل الجميع يردون إلى قواعدهم سالمين لإن كانوا سالمين ما في الشرع حاكم السلطان البياني والحجة أعظم مما يكون إلا المتغطرس المتكبر على شرع الله للفعلاء مثل ذلك لا حيلة فيه لكن والله حتى هذا كان يقول يقول لا أريد أن أسمع منك أدلة بحال من الأحوال ما أريد, ما أريد ما أستطيعون سبحان الله يجعل الله جلعا القوة في العلم يعني يجعلها قوة جبارة صراحة ما أحد يستطيع إلى ذلك سبيلا سبحان ربي العظيم هذا هو هذه لغة الأنبياء هذه لغة الأنبياء ما كان معهم قوة لقدرها موسى إيش كم معه هذه قوة الأنبياء عيسى إيش كم معه صالح إيش كم معه لوت إيش كم معه هذا هو وتجعل لمنك سلطانا نصيرا حقا ان النصر من عند الله دلف عليها كما قال الله دل في علا وما جعل الله وما جعله الله الا بشره ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه في علا قال وقل الرب ادخلني مدخلا صدقي واخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاستاذ الفاضل المغربي بالذات حي اهلا وسهلا بكل اهل المغاربه وقل جاء الحق وزهق الباطل فإن الباطل كان زهوقا وهذه من أرجل آية لله الحمدى المhave مهما على الباطل والله لا يعلو إلا ليعلوه له الحق فيزهقه وقال جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا فالحق له سلطان يدمغ الباطل والله له حكم وشؤون كما قلت لكم لا يعلو الباطل إلا ليعلم له الحق فيدمغه وقل جاء الحق وهذا كان اقراء النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكه وطقط راسه تواضعا لله لا يدل في ولا فدخل ما يشير الى صرم الا ويقع ويكسر ويقول واقرا وجاء الحق وقل الحق وظهر وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق الحق راسخ كالجبال لا يضيع لا يضيع كما قلت قد يختفي خلف السحاب لكنه موجود لا يمكن ان نهار لا يذوب لا يمكن بحال من احوال أن يضيع لكنه سيظهر سيظهر حياكم الله وبياكم ما سراجع علمنا عذرك وإن كنا نحترق من أجل غيابك وغياب أنثالك من الأفاضل للأمالي لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟, ماذا نفعل ماذا نفعل ندعو لأفسنا ولكم أن يثبت الله لنا هذا الخير على الرمق الأخير ونحن نستنشق الهواء الذي فيه مماتنا أن نكون في مجلس العلم أو في ساحة الله يرفعنا بها الله مأمين رب العالمين وقل جاء الحق أزهق الباطل الحق دائما يظهر والحق أبلج والباطل لجلج لج لا يمكن ينهار الباطل في أسرع ما يكون لكن لابد لصاحب السيف البطار لابد أن تكون يده قوي ولا يرعوي نعم ولا, ولا, ولا تكون له الرعونة ولا يكون من أهل التقصير. في إظهار الحق أبداً وإن, وإن ساءت معاملة مع ربه دل فعله وإن قصر فهذا بينه وبين ربه ويقول ربي هذا بيني وبينك وأنت أرحم علي من أمي ومن نفسي ولكن حقق لابد من أدائه ولو كانت الروح قد بلغت الحلق لابد لابد ويقول جاء الحق والله سيأتي الحق بل وهو أتى لكنه سيظهر ظهوراً بجلاء بجلاء لا يشوش عليه شيء واقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان كان زهوق لا يحتمل الباطل لا يحتمل يخر الحق في قول الحق والباطل فالحق هو الاسلام والباطل هو حق الحق والاسلام ولذلك لا دين الا دين الدين عند الله الاسلام الحق الاسلام والباطل الشرك هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الحق هو القران طبعا القران كله حق والباطل هو الشيطان الشيطان والهوى والفلسفه الشيطان والهوى والفلسفه <صحط> وقال الحق الجهاد والباطل هو الشرك وقال الحق عباده الله وحده والباطل عباده الاصنام كما قلنا وكل ذلك لا خلاف بينه وبينه والكلمه اللي تجمع كل هذا الاسلام الاسلام دول سلامه الجهاد الإسلام عموده القر... ال... الصلاة صحيح ولا لا؟ نعم فكل ذلك حق والقرآن والبيان والسنة كله من الحق والهوى والشيطان والتقليد كله من الشيطان لكن التقليد طبعا فيه مذبة فيه وفيه براءة ساحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أسأل الله أن تكون الفردوس غايتنا جميعا لا سيئة أن المنهة للسديد منعج السلفية هذا منعج السديد, السديد لكن عليه تعقيب لي السلفية ليست أشخاصا لأن في كثير من ناس يحسبون أنها السلفية يقولون السلفية وقال السلفيون من قال من الذي حصر السلفية في سينوساد ونون عين من الكذاب الأفاكي الأثيء المفتري الذي ضيق حلقات السلفية بهذا التضييق السلفية تمنعج جيسة عبايا البس الإنسان فيقول أنا السلف وحدي لأنني لا يوجد عبايا تانية غير عبايا التي أرتديها أنا سلفية منهج من طار بالسلفية فهو سلفي وإن لم يدعي سلفية ومن ادعى السلفية لأudes نهار صباحا، مساء وقال فمنهج السلف فليس بسلفية فأرجو من الله أن تكون أو تكون سلفية حقا بمنهج السلفية وأن نكون تبعاً لحضرتك على أن نكون على هذا المنهج السديد ومن السلفية إظهار التوحيد ومحاربة الشرك ومن السلفية إظهار السنة وقمع البدعة ومن السلفية التآلف والتحابب والتواد والتآخي في الله نصرة للدين ومن السلفية الذب عن أعراض الأخيار والعمل على نصرة الدين ونصرة سنة سيد المرسلين هذه هي السلفية الحق نسأل الله أن نكون جميعا منها وفيها وبها ومعها قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله قالوا إبراهيم أمة قال إن معاذا فقد تكون أنت الأمة وحدك والحق إن كان الحق معك رب تكون أنت الأمة وحدك كان الحق معك اللهم اجعلنا جميعا على الحق وبالحق وإلى الحق يا أرحم الرحم اللهم أمين يا رب العالم في المخاري عن ابن مسعود رجل الله عن أرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل طعنها وأقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا بطل الباطل بطل الباطل امين امين قال ان من القران ناخذ عند الايه الكريمة لا يعني نقول من جد وجد كان عندي مدرس لغه عربيه كان يتعبنا جدا في في الاعراب كان يوقف الجميع واللي بيعرف يعرف خطا يطلعوا في الفصل لكن كان يؤنبنا جدا هذا الذي كان يمكن يعني, يعني يقول, يقول ستكونون في الأرازل طبعا اوزف بالله من يعني ارازل يا سفنه وبعدين بعد كده يعني حبصت منه بقى هذا البيت عشان انا ارد على الجميع به قال من طلب العلا سهر الليل من طلب العلا سهراء ليالي أقول من جد وجد ومن طلب العلا سهر ليالي لا تحسبن المجد طمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لو لا المشقة لسأد الناس كلهم الجد يصبر والإقدام قتاله أبداً أبداً أنا أضرب رجلي, رجلي أضرب ركبتي ليس كف على كف أخطأت السمع أنا, أنا أضرب ركبتي أنا في أوقات أفعل ذلك أنخذ نفسي عليكم السلام أهو الله من صهر الليالي بلغ المعالي بركت فيما كتبت إذن أول الفوائد من جد وجد من جد وجد أن أبي صلى الله عليه الدنيا بأسرها برمتها قال والذي نفسي بيدي لو انفردت سارفتي ما تركت ما أنا عليه الله أكبر الله أكبر شخصية الداعي وشخصية العالم طالب علم ليس له شخصية هو كورقة في مهب الريح لهو تزين بعلمه ولا رسخ به ولا تعبد به ولا ارتقى به فكان وبالا عليه فضل الدعاء من عظيم التوحيد تحقيقه الربوبية تحقيق مقامه الربوبية لا يعلو الباطل فوق الحق العاقبة للمتقين ففي أسئلات فضلوا أنا أنتقل إلى الفقه يا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلنا أهلنا بما